بسم الله الرحمن الرحيم لهذه سبيلي أبعو إلى الله على بصيره أنا ومن أتبعني سبحان الله وما أنا من المشرفين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد، فهذه هي المقدمة الثانية نلحقها بالمقدمة الأولى تمهيدا للرد على أخوين المذكورين حفظهم الله رب العالمين نريد أن الفت نظر أخوينا إلى أن التعصب في دين الله للأشخاص مما لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سبب للفرقة في دين الله جل وعلا والتعصب يجعل المتعصب يحطب في هوى من تعصب له فلا يرى الحق الذي خالفه ولا يرى الخطأ الواضح الذي وقع فيه ويجعل المتعصب أيضا يدرك الأمور على غير حقائقها مع وضوح تلك الحقائق وهو ما يسمى بالإدراك الانتقائي ويا لله يا لله كم من سنة اندثرت وكم من بدعه بثت وانتشرت بسبب التعصب للأشخاص قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة وعلون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله وقد يقع اللي في التعصب لشخص أو أشخاص زمانا يسيرا او طويلا وهو لا يدري مع ذلك ولا يقصد بحيث انه اذا قرأ مجلدا عن التعصب من ابواب وفصول ومباحث ومطالب ومسائل لا ينزل الكلام على نفسه مع انه من اشد المتعصبين تعصبا خذ اليك هذا المثال حفظك الله تبارك وتعالى وبارك فيك كان ابن الاعرابي يأمر بكتب جميع ما يجري في مجلسه فانشده رجل يوما ارجوزه ابي تمام في وصف السحاب على انها لبعض العرب قال ابن الاعرابي اكتبوها فلما كتبوها قيل له انها لحبيب ابن اوس يعنون ابا تمام فقال خرق خرق لا جرم لا جرم أن أثر الصنعة فيها بين خرق خرق فجعله التعصب مستهجنا لما كان له قبل مستحسنا وقد حدث مثل ذلك بين أبي علي الفارسي والمتنبي وابن جني وأخوهانا الكريمان قد وقع في التعصب بلا قصد فنحن نحسن الظن بهما وهذا التعصب جعلهما يدركان ادراكا انتقائيا يدركان إدراكا انتقائيا لبعض الأمور فيقع منهما الكذب والقصد حفظهم الله ويظنان مع ذلك أنهما أصابا عين الحقيقة وجعلهما أيضا يبالغان مبالغة ممجوجة في إثبات شيء توهماه وليس بحقيقة فجعل التعصب أحدهما يقول السب والشتم من الشيخ يرتب على حروف المعجم وهو أمر توهمه اصلا فليس بسب ولا شب وارجع إلى المقدمة الاولى وجعله التعصب والإدراك الانتقائي وقول والحق أقول لكم هكذا يقول والحق أقول لكم إنني سأجد من العنائم الله وحده به عليم لو فكرت في جمع شتائم فضيلته وسب سماحته في العلماء يقول هذا الكلام عن الشيخ حفظه الله ولا شك أن هذا أثر من آثار التعصب الذي جعله يتوهم شتما ما ليس بشتم وسبا ما ليس بسب وغيبة ما ليس بغيبة وقد نقلنا بحول الله وقوته نماذج من ردود أهل العلم من السلف والخلف على المخالفين من السلف والخلف مما هو على مقتضى كلامك سب وشتم وغيبه وعدم التزام باداب الخلاف وليس كذلك والله المستعان وتعصبك غير المقصود لشيخك عبد المقصود جعلك تبرر له سبه وشتمه وتتغاضى عن تكفيره الصريح غير المحتمل للتاويل قال شيخ بجوار ما قال شيخ؟ عاد أنا الهجوم عليا سيد الفاضل يعني مستمر قبل الثوره أو بعد الثورة انا من الخوارج دول عبيد طواغيت دول, دول عبيد الطواغيت دول, دول عبيد الطواغيت دول, دول عبيد الطواغيت دول عبيد الطواغيت نفس الوقت ما ينقل عن ال في الموقف مليء هذا الكلام يعني مجموعة دي المجموعة دي يا سيد الفاضل لا دينهم شتم كل العاملين بالساحة واخذوا وضعية كبيرة جدا في العهود المظلمة دول ليهم قرون استشعار دول ليهم قرون استشعار دول ليهم قرون استشعار قرون الاستشعار دي يوجهونها دائما كانوا لارضاء امن الدولة والحزب الوطني والحكام تدربوا على هذا المدة 30 سنة كلمني بطريقة تدعوني فيها إلى الحق ثم ما الحق الذي تحمله عبادة الحكام ثم ما الحق الذي تحمله عبادة الحكام ثم ما الحق الذي تحمله عبادة الحكام, تحمله. عبادة الحكام. آسف. آسف أنا علي أن أثبت أن هؤلاء على ضلال بس بعدها أقرأ ما كتبوه. وإلى قال الشيخ بجوار ما قال شيخ. فضيل السلم البليز. الله يسعد الفاضل هذه المسألة بد من تحريرها لأن هؤلاء قوم ابتلوا بالجهر وتربقوا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني. ابتلوا بالجهر وتربقوا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني. وتربقوا في أحضان أمن الدولة والحزب الوطني. وهم ناس نفعيون. الذين يفتون بهذا الذين يقولون ويسمون هذا خروجا لا يزالون في حمأة الضلال الى الان فهو يعني خرجت له قرون استشعار ولا يزال ها ولا الى الان يتحركونا بقرون الاستشعار هادي بس القرون دي خلاص فهوز انها تكسرت مع الثورة وتعود و... ان يكون عميلا أوه. تعود ان يكون عميلا فعمل يشتم وخلاصه واخد على الشتيمة فعمل يشتم في الجميع عماد في ده خبط في ده يخبط وينما قال الشيخ بجوار ما قال شيخك فقالوا انتوا عندكم واحد في المنوفيه بس بس يا اسماء أنا مش أسماء. راجل في الزريبة. راجل نشغل راجل في دراج راجل اصلا في دراج راجل اصلا في الزريبه انا عارف ده راجل حتى المسألة تطورت معاه يبدو نتجنن او إيه. المسألة المسألة تطورت معاه يبدو انه اتجنن او ايه زي التاني اللي طالع برضو عينيه تحسسك انه محتاج جلسات كهرابة على دماغه اما اللي حضرتك بتكلمي عنه ده فده راجل ينبغي ان يهمل ده راجل شتان مفيش لا علم ولا اي حاجه ابدا فالشتان ده احنا لا نلتفت اليه وينما قال الشيخ بجوار ما قال شيخه اعتقد أن ذلك الرجل الذي أصيب بحولٍ في عقله. اعتقد أن ذلك الرجل الذي أصيب بحولٍ في عقله. الذي أصيب بحولٍ في عقله. الذي أصيب بحولٍ في عقله. لما قلت نحن ناخذ من الديمقراطية الياتها ولكن لا نأخذ مرجعيتها. نحن أكثر من الله نعما وكيل فيه وفي شيخه المخرف وهؤلاء يبدو أنه لابد أنهم تطوال جدا. وخرجوا عن حدهم فهؤلاء لابد أن نتصدى لهم وأن بشتهم أن شخص يعني فعلا كل هذا الجهد أن نبشف نشخن ذات البيت زليمة ثالث نشخن ذات ما حوله. هو هذا ليس سببا هذا توصيف وعلي أن أثبت هذا التوصيف إن الإنسان ابن بيئته وإن اللي نام جنب بالخمر والجموسه لازم تكون أخلاقه كأخلاق الحمير والجموس لازم تكون أخلاقه كأخلاق الحمير والجموس لازم تكون أخلاقه كأخلاق الحمير والجموس سمعتم ماذا قال الشيخ شيخه ولكن الكيل بمكالين دليل تعصب ظاهر وإن كان غير مقصود ومن تعصب من تكلم أولا أنه في خطبة له مصورة رمى الشيخ حفظه الله ومن معه على منهجاه للسنة أنهم جماعة وهذا رجل هذا رجل في وهي جماعة معروفة ضرار وهذا من أعجب العجب ونحن نشهد الله تبارك وتعالى أن هذا كذب أصلع كما نشهده تعالى أن هؤلاء العلماء ليسوا جماعة بل هم من يحذر من الجماعات وقد سمع ذلك من سمعه ورآه من راه وانت تعرف ذلك جيدا ولكن التعصب جعلك لا ترى ما تعرف هذا وتأتي بقية الرد ان شاء الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين